أبتاه دعني استضيف حبيبنا الأقصى لنعرف قلبه كيف انفطر أنا ذاكم الأقصى المراه وأمنه ارتع الأرض فيه وما المفر ذبح الكرامة يا أخي بخناجر مسمومة بالله ما يغني الحذر لم يرحمه طفلا ولا شيخ ولا حتى النساء وكل هذا يغتفر ما أكثر الشهداء إلا أن في تفك الدم الزاكي بريقا يحتضر حرام حرام يا أخي يا ضياعه لكن أمتنا غساء منتصر أين السلام أبالين أنياب الذئاب عقولهم ذهبت وكانت فهم الخوار وينددون ويشجبونه وقد مضى زمن الكلام أكاد قلبي ينفجر أطفالكم يتمتعون ويلاعبون وينامون بقربكم أمن الخطر. اطفال غزة يذبلون فادركوه يا مسلمون بكاءهم يبكي الحجر ويجوعون يشردون يقتلون أو هكذا عرفي دمي شرفي هذا، أو هكذا عرفي دمي شرفي هذا. عذر أخايه مند صدرك من جراحه وعن جوابك لم أشعر. أن أعتذر أبتاه هل تبقى حزينا مدعنا هل من خلاص أم عناءك مستمر لا يا بني يصبر فكم لك من أخ قهر الصعاب بعذة لما صدر لا أستكين وإنما هي في ليميز مولاك الأعقى من الأبر لا أستكين وإنما هي فتنة ليميز مولاك الأعقى من الأبر لن أستكين لظالب متجبر وسننتصر رباه فهد بنيه واجبر كسرهم واغمر بنور الحق مرجته من شكر وجعل جنان ما مأوى صادر عشق الرزال وغسله في أفصى